ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشفر الكرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم واقعدوا لهم كل مرصده فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا ذنة يرضونكم بأفواههم وتأذى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اختروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 لعن بعهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا انما الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نقثوا ايمانهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم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 والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا متاجد الله شاهدين على أنفسهم بالخفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون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 كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستسوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وحجروا واجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله وأولى هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورطوان وجنات لهم فيها لعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا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 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعزب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا عيلة فسوف يغنىكم الله من فضله إذا ساء إن الله عليم حكيم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحجمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون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 فَاتَّنَاهُمْ اللَّهُ أَنَّ يَفْتَنُونِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا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 يقدون عن سبيل الله، والذين يتنزون الذهب والفضة ولا يوفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحل عليها في نار جهنم، فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما, كنزتم لأنفسكم ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما قنتم تذنون إن عدة الشهور عند الله ثمان عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم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 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُسْتَقِيمِينَ إِنَّمَنْ نَسِي أُزِيَادَةً فِي الْخُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّ لَهُ عَامَلُ وَيُحَذِّرُ لَهُ عَامَلٍ يُوَاطِئُ عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ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 إلا تَنصُرُوهُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ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 ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين خدقوا وتعلم الكاذبين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 يبعونكم الفتن وفيكم ثماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بثوا الفتن من قبل وقلبوك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وما لنا وعلى الله فليتوكن المؤمنون قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربط بكم ونحن نتربط بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربطوا إنا معكم متربطون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفطاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله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 وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما أتتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إننا إلى الله راغبون.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 والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوب ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد شفرتم بعد إيمانكم إن نأف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسى الله فنسيهم إن المناافقين هم الفاسقون وعد الله المنافحين والمنافقات والقصار لا رجها إنما خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولا عليهم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 هؤلاء سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساتنا طيبة في جنات عدن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 فَإِيَّاهُ بُوِيَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِيَّاهُ الْلَّوْيُ وَعَذَبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَنَأَتَى لِلْفَضْلِهِ لَنَصْدَقًا وَلَنَصُونَنَّ مِنَ, من الْفَارِقِينَ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 ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المستوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسترّون منهم.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 فرح المخلصون بمقابهم خلاص رسول الله وكرهه أي يجاهد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وكرهه أي يجاهد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا رجعنا ما أشد حرا لو كانوا يفهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَذْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَإِذَا رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِسَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ مَعِي عَدُوًّا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 بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفطهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُسْلِحُونَ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعْذِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم ففيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفق حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إننا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 هم تردون إلى عالم الغيب والشهادة في ينبئكم بما كنتم تعملون سيخلقون بالله لكم إذا طلبتم إليهم تعرّبو عنهم فأعرّبو عنهم إنهم رجس ومؤاهم جهنم ومؤاهم جهنم جزاء بما كانوا يكتفون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 والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربط بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين استبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين استبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن.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 سنعذبهم مرتين ثم يرجون إلى عذاب العظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فسيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فستُرَدُونَ إلَى عالِمِ الغيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوُنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعْذِبُهُمْ وَإِمَّا يَصُوبُ عَلَيْهِمْ والله عليم حكيم والذين استخدوا مسجدا ضراو وقفر وتسريقا بين المؤمنين وإرخاء لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلقن إن أرادنا إلا الحسنة والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أستس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتقهروا والله يحب المتقين أَفَمَنْ أَسْتَسَبْنِيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَالْضَوَالِ خَيْرٌ أَمْنَ أم أَسْتَسَبْنِيَانَ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْهُ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَصَّعَ قُلُوبُهُمْ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 وعدا عليه حقا في الثورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فَسَبِّحْ بِشُكْرٍ بِيَعْقُوبَ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ السَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْخَالِدُونَ السَّائِقُونَ الرَّافِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ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 ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم ساب عليهم ليتوبوا إن الله هو السواب الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ينفرّوا كافه فلو لا نثر من كل فرقة منهم قائمة ليتفقه في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الخفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَزَغَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يُرَاقِبُ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَرَضَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا